ارجع إليهم فلنأتي أنهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلته وهم صاغرون قال يا أيها البلاء أيكم يا بعرشك قبل أن يأتوني مسلمين 118. قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين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 111. ليبلوني أأشكر أم أكفر 112. ومن شكر فإنما يشكر لنفسه 113. ومن كفر فإن ربي غني كريم قال لك يرون لها عرشها ناظرا فتر تهتدي ام تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت طيلها كذا عرشك قال كانه هو